شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريب تقدم لكم الحمد لله الحمد لله الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء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 وسيد من حج البيت الحرام بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر عدد ما كبروا في المساجد والطرقات الله اكبر عدد ما لبوا بالنسك ورفعوا بالتلبيه الاصوات الله اكبر عدد ما هللوا ودعوا في عرفات الله اكبر عدد ما وقفوا بالمزدلفه والتقطوا الجمرات الله اكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والاستمساك بالعروه الوثقى قبل المصرع اذ بها النجاه بفضل الله يوم المفسع بالتقوى يحقق المرء العباده على نور من الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه بها يستجلب الصبر وتحسن العاقبه انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام لقد اكرمكم الله في حجكم هذا بعيدين عظيمين عيد الاسبوع وهو يوم الجمعه الذي وافق الوقوف بعرفه وعيد الاضحى الذي هو الحج الاكبر يوم رمي جمره العقبه ونحر الهدي والاضاحي وقضاء التفث يوم الفرح بتمام الوقوف والمبيت والرمي والنحر يوم اعلان التوحيد والبراءه مما يعبد من دون الله واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله نعم انه يوم اعلان التوحيد الذي لا يصح ايمان احد الا به انه التوحيد الذي خلق الله الخلق لاجله انه التوحيد الذي لا يقبل الله من عبد عملا الا بتحقيقه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا انه الاستسلام, إنه الاستسلام لله بالطاعه والخلوص من الشرك وعبادته بما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم انه التوحيد الذي لم يبنى البيت الحرام الا لاجله ولم يدع الناس في فجاج الارض الى حجه وبلوغ رحابه الا لاجنه وإذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام اعلموا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 زمنا بعد زمن وجيلا بعد جيل وفوجا إثر فوج إنها الكعبة التي كانت دوحه عند الزمزم لا يراها إلا أم رؤوم لا يراها رؤوم هاجرت بطفلها الرضيع إلى واد غير زرع ليجعل الله من هذه الهجرة ما هو افئده الناس مشرئبه الى عرصاته ومناسكه فتبدا من امراه وطفلها وتنتهي بالملايين المملينه بدات من عناء السفر ولاوائه وكابه منظره ووعثائه يقطع الوافدون اليه المفاوز اثر المفاوز يجوزون الفيافي والبحار يسلكون طرقا غير امنه لا يضمنون العوده بعدها انه سفر غامض يغلب على ظن الكثيرين ان عدم السلامه فيه سهول وهضاب سلكها انبياء الله ورسله يرفعون اصواتهم <تصفيق> يرفعون اصواتهم بالتلبيه لخالقهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ان هذا المنسك العظيم لا ليذكرنا بكليم الله موسى عليه السلام وهو ينحدر من الوادي حاجا يلبي لخالقه بهذه التلبيه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملبن يلبي الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقض حتى تنقطع الارض منها هنا وها هنا رواه ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما موسى كاني انظر اليه اذا حضر كاني انظر اليه اذا حضر في الوادي يلبي رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا رواه البيهقي وعند البيهقي ايضا عن عروه رضي الله عنه ما من نبي الا وقد حج البيت إنه فضل الله وكرمه انه فضل الله وكرمه في تذكر تلكم الاطياف لتربط حاضرنا بماضينا وتذكي مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الدين العظيم وقصد بيته المبارك الى ان تقوم الساعه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج روحاء حاجا او معتمرا الحديث رواه مسلم وحج عيسى عليه السلام سيكون بعد نزوله اخر الزمان فلا اله الا الله ما اعظم هذا البيت المعمور الذي قال عنه الباري جل شانه وتحمل اثقى لكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم قال المفسرون هي مكه فلا إله إلا الله كيف توالت النعم كيف توالت النعم عليه بعد أن كان بواد غير ذي زرع إلى أن ذل ذلل الله لهم بلوغه بالمركب الرخي والمسكن السلي يكرم رواده يكرم رواده يكرم رواده بلد حملها الله أمانة خدمه حجاجه ليضفوا عليه مما افاء الله عليهم عمارة في صورة فريدة لو ذكرت لاسلاف مضوا لعدوا ذلك ضربا من الخيال ولقد صدق الله ويخلق ما لا تعلمون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام ان هذا النسك العظيم لا يذكرنا بما اودع الله فيه من احكام وحكم قيمه الامن والاستقرار حيث امن الله فيه حيث امن الله فيه الانسان والطير والوحش وسائر الحيوان ليدرك الناس حاجتهم الملحه الى الامن والاستقرار في حياتهم إذ لا سياسة بالاستقرار ولا اقتصاد بالاستقرار ولا تعليم بالاستقرار فبالاستقرار يسود الأمن وبالأمن يؤدي المرء امر دينه ودنياه وقد بين قيمة الاستقرار من اوتي جوامع الكلم في كلمات يسيرات حيث قال صلوات الله وسلامه عليه من اصبح امنا في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي ان استقرار المجتمعات سبب في النجاح الذي يشبع احتياج كل افراده دون تنغيص وفقدان الاستقرار فشل ذريع في السير الامن في مهامه الحياه ودروبها واختلال لكل مشروع إيجابي فالاستقرار هو العود وثمرته هي الظل ومن المحال ان يكون الظل مستقيما في حين ان العود اعوج ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام في نسك الحج المبارك يستلهم كل مسلم اثر العدل في قوام الحياه واستقرار المجتمعات نعم يستلهم المسلم يستلهم المسلم ذلك في كون الحجاج سواسيه لا فضل لاحد على احد في نسك او لباس او وقوف او رمي او مبيت كلهم قد ولدوا عراه ثم هم يحجون بلباس يذكرهم بالعراه انه العدل الذي قامت عليه السماوات والارض نعم العدل الذي امر الله به نبيه بايه نزلت بخصوص الكعبه المشرفه ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم مَا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا العدل عباد الله ميزان الارض والظلم والجور ما هما الا معول هدم وخراب لكل دابه تدب عليها وان من اعظم مظاهر الظلم القاضيه على العدل العدوان والقهر العدوان والقهر من المسلم على اخيه المسلم يستبيح من خلالهما عرض اخيه ودمه وماله وعرضه حتى يطغى حتى العلو في الارض والافساد فيها وجعل اهلها شيعا ضعيفهم نهبا لقويهم لذلك لذلك كله حسم النبي صلى الله عليه وسلم امره في حجه الوداع قائلا ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حجاج بيت الله الحرام ان الله شرف امه الاسلام بالعدل حيث جعله قيمه مطلقه لا مجال فيه للنسبيه له ميزان واحد يعد هو ادنى ما يمكن فعله في تعامل المسلم مع غيره حبيباً كان أو بغضاً، صديقاً أو عدواً، مسالماً أو محارباً، كل ذلك إعمالاً لقول الله، ولا يجرم أنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى إن هذه التربية بدت ظاهرة على أمة الإسلام في سالف القرون حتى ضربوا أروع الأمثلة في العدل مع أنفسهم ومع عدوهم. في سلمهم وحربهم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام اننا نعيش في زمن بلغ شاوا رفيعا في الحياه الماديه والنظريات الفلسفيه والثوره التقنيه والترسانة العسكريه المتشبعة بروح الأنانية والعدوانية وإرادة العلو في الأرض وإهلاك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد غير أن هذه الحضارة عجزت عن إشباع الروح بالرحمة والطمأنينة والحكمة والعدل والإيثار ولا أدل على تلكم النزعة من إفراز هذه الحضارة المادية السباق المحموم السباق المحموم إلى التسلح. على حساب الاحتياجات البشريه للدين والاخلاق والصحه والاسره والمعيشه باضعاف مضاعفه حتى جثى على سياسه العالم الثالوث الخانق وهو الخواء الروحي والتزييف التاريخي والقهر العسكري ومن ثم خلقت اسلحه الدمار الشامل فدعت الى, فدعت إلى شعوب العالم دعا حتى صورت السلام حمقا والرحمه عجزا والعدل استيكانه وجعلت مفهوم الغبطه في الضعيف الجاثي على ركبتيه يسبق مدمعه مدفعه حتى تشرب العالم حتى تشرب العالم اليوم الوانا من الحروب المدمره قل ان يسلم منها بلد او قطر الى ان اصبح الامان لدى كثير من المجتمعات كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماء ولا أدل على مثل تلكم النزعة ما قامت به دولة كبرى قبل عقود من الزمن من تشييع مواكب من التوابيت لتلقى في قاع المحيط حيث تضم وسطها حيث تضم وسطها شحنات مروعة من الغازات السامة بعد ان رات ان لديها فائضا من هذا السلاح يكفي لإفناء العالم ست مرات عافانا الله واياكم من كل بلاء ومكروه وكف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وليس لنا وقايه من ذلك كله الا ان ندخل جميعا في السلام الحقيقي الذي يؤلف الارواح قبل الاجساد إنه الإسلام السلام انه الاسلام السلام الذي قال الله عنه لنبيه صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم السلام هو الذي يقرر العبوديه للحكم العدل الملك القدوس السلام يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام لقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وان كل خير في اتباع ما امر به واجتناب ما نهى عنه وقد كان صلوات الله وسلامه عليه في حجه يردد قوله خذوا عني مناسككم ليؤكد لامته وجوب طاعته والاهتداء بهديه فان من احبه اطاعه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الا انه ما من خير الا دل امته عليه وما من شر الا حذرها منه وان احدا يغفل عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لهو المحرم حقا إذ كيف لمن علم أنه رسول من عند الله ختم الله به الرسل وقد رأى سنته ألا يتبعها بل كيف يعقل أن يؤثر أحد من الناس النار على الجنة نعم ثمة أقوام يفعلون ذلك قد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل أمتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري ومسلم فاحرصوا عباد الله وحجاج بيت الله الحرام على اقتفاء سنه الهادي المصطفى وكونوا سباقين اليها صادقين مخلصين فان من احب احدا اقترب منه واقتفى هديه واثره وإياكم, واياكم ان تكون البهائم اجلكم الله ادرك منكم لمكانه نبينا صلى الله عليه وسلم واكثر محبه له منكم اذ إل تتسابق اليه ايتهن تلامسها يده الشريفه بابي هو وامي صلوات الله وسلامه عليه ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر اي اليوم الثاني وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات او ست ينحرهن فطفقن يزدلفن اليه, فطفقن يزدلفن إليه ايتهن يبدا بها الحديث رواه احمد وابو داود اللهم من علينا باتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم واوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظما بعدها ابدا انك سميع مجيب عيد اطل على الحجيج برحمه فالتهنئ الرحمات في الاعياد العيد اضحى والجموع حثيثه بالذكر يجلون الفؤاد الصادي زمرا اتوا من كل فج وامتطوا اهواءهم فمشوا بحسن قيادي لبوا لرب البيت ليس يضيرهم نصب أتوا يرجون نيل مراد فروا اليه فما يخيب رجاؤهم كلا وليس يرد عنهم منادي برا كريما لا يمل وجوده عم الورى من حادث وتلادي يدعون مولاهم يقل عثارهم ويزيل عنهم لوثه لو الاحقاد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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر والصلاه والسلام على رسوله المصطفى الشافع المشفع في المحشر وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان الله اكرمكم بهذا اليوم العظيم يوم الحج الاكبر يوم, يوم بهذا اليوم العظيم يوم الحج الاكبر يوم رمي جمره العقبه ونحر الهدي وذبح الاضاحي والطواف بالبيت العتيق الا وان من افضل الاعمال في هذا اليوم ذبح الهدي والاضاحي فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل فقال العج والثج رواه الترمذي وابن ماجه والعج هو رفع الصوت بالتلبيه والثج هو ذبح الهدي ثم اعلموا يا رعاكم الله ان ربكم شرع لكم في هذا اليوم ذبح الاضاحي زلفى الى الله وتقربا اليه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين إنه انها سنه مؤكده فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم واكدها على من وجد سعه من ماله وهي سنه ابينا ابراهيم عليه السلام وهي شات يضحي بها الرجل عنه وعن اهل بيته يجب عليه ان يراعي فيها بلوغ السن المعتبره شرعا وهو خمس سنين في الابل وسنتان في البقر وسنه كامله في المعز وسته اشهر في الضأن وأن تكون سليمه وان تكون سليمه من العيوب التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العرجاء والمريضة، والعوراء، والعجفاء التي لا مُخَّ فيها وأن تقع الأضحية في وقتها المشروع وهو الفراغ من صلاة العيد إلى غروب الشمس إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر فتصير الأيام اربعه وكذا ينبغي إراحة الذبيحة والرفق بها وحد الشفرة قبل ذبحها فإن هذا من الإحسان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب ان يذكر اسم الله عند الذبح لقول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسد. ويستحب للمضحي ان ياكل منها ويهدي ويتصدق فضحوا تقبل الله ضحاياكم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله, أكبر، ولله الحمد حجاج بيت الله الحرام اعلموا رحمكم الله ان اول ما يبدا به من الاعمال في هذا اليوم بعد الخروج من المزدلفه ان يتوجه الحاج الى منى بسكينه ووقار فلا يؤذي ولا يزاحم ولا يخاصم فيرمي جمره العقبه بسبع حصيات لا يبالغ في كبرهن ولا صغرهن ولا يرمي بغير الحصى فيكبر مع كل حصاه حتى ينتهي منها ثم ينحر هديه ان كان عليه هدي ثم يحلق راسه او يقصر والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثه وللمقصرين واحده ثم يحل من احرامه ويباح له كل شيء حرم عليه اثناء الاحرام الا النساء ويبقى في حق القار والمفرد طواف الافاضه وسعي الحج ان لم يكن قد سعى مع طواف القدوم وأما المتمتع فيبقى عليه طواف وسعي غير طواف العمره وسعيها ثم بعد طواف الافاضه يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الاحرام حتى النساء ولا يضر الحاج ما قدم في هذا اليوم او اخر فما سئل ارحم الخلق صلوات الله وسلامه عليه عن شيء قدم او اخر في يوم النحر الا قال افعل ولا حرج بمبدا السماحه والتيسير المشروع لا السماحه العبثيه والتيسير الفوضوي فان التيسير تشريع يجب فيه الاقتداء بالميسر صلوات الله وسلامه عليه ثم يجب على الحاج ان يبيت بمنى ليالي التشريق فيرمي الجمرات بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي كل جمره بسبع حصيات يبداوا بالجمره الصغرى ثم الوسطى ثم العقبه فاذا انهى الحاج ذلك كله طاف بالبيت طواف الوداع وجوبا ويسقط عن المراه الحائض يسرا ورحمه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان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 تقبل الله من الحجاج حجهم تقبل الله من الحجاج حجهم وبارك في الجهود وسدد الخطى وجزا كل من ساهم في خدمه الحجاج قياده ورجال امن ودعوه وفتيا وكل من كان له قدر معلا ممن لا نعلمهم لكن الله يعلمهم وما تفعلوا من خير وما تفعلوا من خير يعلمه الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل للشركه والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين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 واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل حجنا مبرورا اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله اكبر